نستكمل إن شاء الله من تفسير جزء عامة من تلخيص التفسير المختار لي سامح بن عبد الغفار وقال تعالى لا يصلها إلا الأشقا لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب أي كذب بالخبر وتولى عن الأمر وتولى عن الأمر الحيس نبيه السلام أنا بالسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله ومن يأبه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ومنع صاني فقد أبى طبعا حديث مشهور معروف كلمة أبا أي امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتساد الأمر اللي هي الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى أي كذب بالخبر وتولى عن الأمر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يد زكى. الذي يؤتي ما له يتزكى الأتقى ما صفته قال بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المست إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقه ونحوهما فإنه غير مشروع إنه غير مشروع بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب يعني الأولوية كما تعلمون واحد عليه دين ينفع تصدق الأولوية للدين واخذ عليه نفقة أولاد ونفقة زوجة ونفقة عيال الأولوية لهذه النفقة أولى من الصدقة وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على على هذا الأتق نعمة تجزى إلا وقد كافاه به وربما بقي له الفضل والمنة على الناس فتمخ فتمخضه فتمحض عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه رقيق إحسانه وحده، وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئها، فإنه لا بد أن يترك للناس وافعوا لهم ما ينقص ما ينقص إخلاص، وهذه الآية. وإن كانت متناولة لابي بكر الصديق رضي الله عنه بل قد قيل إنها نزلت في سببه فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها ألا وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق فإن لله ورسوله المنة على كل أحد منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة بأي حال من الأحوال فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل فلم يبقر أحد عليه من الخلق نعمة تجزاه فبقيت أعماله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال إلا متغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى أي سوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات حديث في البخاري عن أبي رضي الله عنه عليه قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم يعني فل معناها فلان قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي لا توى عليه لا توى معناها لا ضياع عليه ولا هلاك. فقالوا للسلم إني لأرجو أن تكون منهم. هننتقل بعد ذلك إلى سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم من الضحى. هذه الصورة صورة مكية. جاء في صحيح المسند من أسباب النزول لمقول هذه الواديع هذه لا سبب نزول. عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة وقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك جاء في صحيح البخاري أيضا عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش ابطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وهذه المرأة كما في شرح البخاري هي حملت الحطب امرأة أبي لهب واسمها أم جميل من تحرب أخت أبي سفيان أخت أبي سفيان أبي سفيان رضي الله عنه الضحى يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى أي بالنهار إذا انطشر ضياؤه بالضحى والليل إذا سجى أي سجى ظلمته الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء كيف ما شاء وطبعا هذا دليل ظاهر على قدرة الله سبحانه وتعالى كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل وقال أيضا سرطة الإنعام فارق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم طيب ما وعدك ربك وما قال أي ما تركك منذ عتنابك ولا ما ودعك ربك وما قال أي ما تركك منذ عتنابك ولا أهملك منذ ربائك ورعاك بل لم يزل ربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درج وما قال وما قالك الله وما أبغضك منذ أحبك فإن نفيا الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون متحة إلا إذا تضمن ثبوت كمال، فهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم الموضية والحاضرة أكمل حال وأتمها، فمحبة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واستمرارها. وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله سبحانه وتعالى به أما حاله المستقبلة فقال وللآخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة فلم يزس سلم يصعد في درج المعالي ويمكن له دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرود القلب ثم بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام والإنعام فجاء في الصحيح المسلم من أسباب النزول في الطبراني في الكبير والوسط قال سلم عرض علي ما هو مفتوح لأمتي من بعدي فسرني فأنزل الله وللآخرة خير لك من الأولى ولهذا قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة انظر ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحانه صلى الله وسلم طيب جاء ايضا في صحيح المسند من اسباب النزول قال كما جاء في بما جاء في تفسير من كثير عن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على صلى الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كنزا كنزا فسر بذلك فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر يعني مليون قصر النبي صلى الله عليه في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم صلى الله عليه وسلم حديث جميل جدا ولسوف يعطيك ربك فترضى ودي لها سبب نزول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله في الجنة ألف ألف قصر يعني مليون قصر في كل قصر ما ينبغي من الأزواج والخدم كما جاء في الصحيح المستد من أسباب النزول أيضا في البخاري قال عن أنس عن مسلم قال بينما أسير في الجنة إذا أنا بنهر بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبرين قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر وكلمة أذفر معناها شديد الرائحة الذكية ثم امتلن عليه بما يعلمه أنه يصلى من أحوائه الخاصة فقال ألم يجدك يتيما فآوى أي وجدك لأب لك ولا أم بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه صلى الله عليه وسلم فآواه الله وكفله جده عبد المطلب ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أياه بنصره وبالمؤمنين سبحان الله فأيّد الله سبحانه وتعالى له الأوس والخزرج كما أجرى الله سنته على الوجه التام والأكمل فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم اجمعين وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به صلى الله عليه وسلم ووجدك ظالم فهدى وجدك ضاللا فهدى اي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الايمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفق ووفقك ووفقك لأحسن الأخلاق والأعمال كما قال تعالى في الشورى وكذلك أو حين إليك نور روح من أمرنا ما كنت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ومنهم من قال إن المراد به هذا أن وصى صلى ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا صلى الله فأغناه الله سبحانه وتعالى مما فتح الله عليه من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص والذي أوصرك إلى الغنى وأواك ونصرك وهداك قاب النعمته بالشكر قال من كثير في هذه الآية وجدك عائلا فأغنى قال كنت فقيرا داعيان فأغناك الله عن سواه فجمع له بين مقامي الثقير الصابر والغني الشاكر وابن كثير رحمه الله استشهد بحديث في البخاري حديث ابو هنة رضي الله عنه قال عن ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أي الغنى الحقيقي الذي يملأ الإنسان ويكفه عن حاجة غيره وكثرة العرض حطام الدنيا من الأمتعة ونحوها أو ما يصيبه من حضوض الدنيا ليس الغنى إن يكون عندك يعني مال كثير وسيارات ووائل آخر مما يكون لك من الدنيا ولكن الغنى غنى النفس هذا هو الغنى الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره إنك ترضى وتقنع بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك ما يكونش عندك تطلعات يعني فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج أزواجا منهم زارد الحياة الدنيا يفتنهم فيه فالإنسان لما هيبدأ ينظر بدأ الفقر هنا أو ما بينظر بقى اللي جاره في الشروع وهكذا فسبحان الله هنا يبدأ الفقر وحليس مسلم أيضا قال أنا عبد الله بن عمر بن العاص أن الله الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وخناعه الله بما يأتاه الكفافة يا جماعة هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون مقدر الحاجة إليه ولهذا قال فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تسئ معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره بل أكرمه واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك واعطه ما تيسر طبعا الآن فضيحة على الانترنت بسبب الرجل الذي يضرب الأولاد لأنهم فتحوا السلاجة وفتحوا التلفاز في ملجأ الأيتام سبحان الله تخيل جماعة لما كل يعني مش مشعور كل الناس الفضيحة التي المدوية الفضيحة التي انتشرت الآفاق اللي في الشرق واللي في الغرب في مصر وفي السعودية وعالإنترنت على, على الفيسبوك فضيحة سبحان الله مثلا خمس دقائق مثلا يضرب فوم الأولاد سبحان الله أطبح فضيحة على الملأ فما بادنا بيوم القيامة هذا الرجل الذي كان يضرب الأولاد في الملجأ هو سبحان الله أولاد في ملجأ أيتام يضربهم سبحان الله اللهم استعان فالمقصد ألا قرأ هذا الرجل فأما اليتيمة فلا تقهر تلجت يا عم التي تضرب الأولاد عشانها الفتحة سبحان الله وأما السائلة فلا تنهر أي فأما السائلة فلا تسجره أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يختضي رده, رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق بل أعطه ما تيسر من من الأموال ومن المعروف أو الإحسان وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم ولو لهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد الآن يا جماعة يريد نستشف بيها في لو واحد قليل الزوء في ناس ولا حول ولا قوة إلا بالله عندهم إلي الزوء مقاطعة النظير تطلب منه معلومة أما فضيلك أما شوف شنوك يا عم بقول لك إيه اتصل بها كمال خمس دقايق ايه تتصل بيه يا ايه يا عمه ونحن رسه الخمس ده خلست سبحان الله تفانين شيطانية بالكلمات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وتحزن المرء اي حد جماعة يسيء الادب في الكلام قال النبي صلى الله تعالى واما السائل فلا تنهر السائل هنا يدخل فيه السائل للمال عايز حاجة لله أو السائل للعلم أو السائل لأي شيء فلا تنهر هذا السائل أي فلا تسجره ولا يصدر منك كلاما يسيء إليه وإلى كرامته بل احفظ ماء وجهه خلاص بعض الناس في الجماعة اللي هم المتسولين طبعا كما تعلمون هي يعني أسف الشريط أصبحت يعني مهنة واخدين بالكم درجة اللي خالية هو أحد السياظلة فبيقول يعني جاء له واحد فبيقول له أنا عايز اشتغلوا كده قال له ماشي قال له ممكن تجد بطاقة قال له ماشي طب انت تشتغل بوفيه مرة تاخد الفين جنيه قال له الفين جنيه مش قليلين سبحان الله فمرت الأيام واللي كان شغال عند خالي فبعدين بيتكلمه هذا الرجل يشتكي فبيقول النهاردة السوق ما جابش معه تسعين جنيه السوق هو طبعا أسف الشريس شغال شحات فالسوق ما جابش معه يعني لفوا شوية في البلد يعني جاب تسعين جنيه اللي عاملين النهاردة تعباناً أشفار يعني سبحان الله تسعين جنيه يا جماعة الباشا بشوية لف يقعد يشحط على الناس بقت مهنة ده اليوم اللي إيه اللي ما جابش حاجة تسعين جنيه يا جماعة في حوالي أربع خمس ساعات خلاص فجماعة أرجوكم محد شدي الجماعة اللي بيشحطوا بره دول اي استديت انت عارف ناس وقراء اذهب واعطهم بنفسك انت عارف لان للاسف الشريط اصبحت شغله وطبعا تفاهين طبعا زي ما انتم عارفين واحد بيدعي ان هو عابر سبيل وانقطع به الايه الاسباب وعايز اروح اركب في الحته الفونيه طب اديني 10 جنيه سبحان الله كل هذه الامور خلاص بقى ايه خدع باليه نسال الله سبحانه وتعالى عفوا عافي واما بنعمة ربك فحدث وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية فحدث أي أثني على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة وإلا فحدث بنعم الله على الاطلاق فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسنة ننتقل بعد ذلك إلى صورة الشرح ألم نشرح لك صدرك يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات فلم يكن, يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا ابن كثير قال نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا كقوله فمن يرد الله به فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصرى ولا ضيق ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك أي زنبك أوضعنا عن كوزرك أي ذنبك الذي أنقضى أي أفقر ظهرك كما قال الله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعنا لك ذكرك أي علينا قدرك علينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر الله إلا ذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الدخول في الإسلام الشهاتين وفي الآذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر صلى الله عليه وسلم طبعا كما برضو في التحيات وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره, غيره بعد الله سبحانه وتعالى فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته فإن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر طبعا بالمناسبة الآية ورفعنا لك ذكرك من الأشياء التي حسد حسد أو حقد كماءة ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان كان كماءة ترك طبعا كما تعلمون هو من أصل يهودي وكان يقرح الأذان جدا لأنه كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أعلى ذكره فمنع الأذان في تركيا لعنه الله هذا الرجل ف إن مع العسر وسرة بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه. فإنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه. حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فخرجه الله. كما قال كما قال الله تعالى ساجع الله بعد عسر يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسري يسر طيب نرحز هنا جماعة في الأيتين بص كده معا كده هنا العسر وهنا العسر صح فالعسر العسر ده يعني هنا ألف ولام وألف ولام فالتعريف العسر في الأيتين ف التكرار هذا جماعة بيدل على أنهم واحد أما بالنسبة لليسر ده نكر وتكرر مرتين فدل ذلك على أنهم يسرينين فإذن إجمال اليسر إجمالي اليسر كم وإجمالي العسر كم سؤال كم يسر في الآيتين وكم عسر اليسر اثنين صح كده اليسر يا جماعة اثنين اما العسر فواحد رص. وفي تعريفه بالالف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على ان كل عسر وان بلغ من الصعوبة ما بلغ فان في اخره التيسير ملازم له سبحان الله طبعا يعني هذه الاية نستدل بها جماعة في البلاء والغم وكان لنا سلسلة قبل كده سلسلة كاملة في سلوك المسلم في المصائب وشرحنا بعض الكتب في سلوك المسلم عند المصائب وسلسلة معجودة على المدوانة ان شاء الله الصوتية خلاص فبنقول يا جماعة أن أي عسر يحدث عسر المرء ممكن يقعد دقيقة دقيقتين تلاتة اربعة يوم يومين سنة سنتين ممكن يقعد عشر سنة عشرين سنة،, عشر سنة ولكنه سوف يزول وما من إنسان وإلا قد مر عليه من الكرب والغم والهم والله سبحانه وتعالى يفرج هذا الهم مهما طال يعني سبحان الله في ثاني يوم العيد ابتليت ولا حول ولا خوة إلا بالله بإن الجهاز فجأة باطي جهاز الكمبيوتر بتاعي بقى باطي جدا جدا وأعدت في كرب وفي غم حوالي ومن كم لين أعمل, أعمل مرة سكمبل أنت فيروس أعمل مرة سكان بتشيك ديسك مر وسبحان الله طب أحمل الباكب أحمل نسخة ويندوز جدا خالص سبحان الله ونفس المشكلة هي إلى أن هداني الله سبحانه وتعالى أمت عامل فرمات كامل للدرايف دي وبعد ما اتعمل فورمات كامل للدرايف دي عملت سكان والحمد لله طلع إن في بات سيكتور وهذه البات سيكتور الحمد لله طلعت سوفت وليست هارد بعد حوالي يومين من اثنين لدرجة ان الترخيص اللي كنت ماشي فيه اتعطل يوم كامل سبحان الله عوضني الله سبحانه وتعالى وربنا هداني الدي بقى فاضي فكبرت المساحة الدي السي على حساب الدي بقت 80 جيجا كاملة السي سبحان الله فبقيت مستعد ربنا سبحانه وتعالى ازال, أزال هذا الغم اللي عليا البط وفي نفس الوقت برضه وسعت مساحة السي بقى 80 جيجا سبحان الله بعد ما فضيت ال دي قبل ما فورماته وربنا سبحانه وتعالى كرمني السرعة زادت كمان لانك ايه السي بعد ما كان 50 جيجا بقى 80 جيجا فبيدي مساحة بيدي سرعة اعلى في ويندوز 7 فالحمد لله وطبعا القصص مل وبعدها ربنا سبحانه وتعالى عوضني بهذه الغرفة المباركة من حيث لا احتسب فالحمد لله وبقيت فيها الدروس زي ما انتم شايفين ده ثاني ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال إذا فرغت فانصب أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبقى في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصف في العبادة وقم إليها فارغ البال نشيطا وأخلص لربك النية والرغبة فجماعة النهاردة خدنا مثلا هذه الصفحة صفحة 596 دلوقتي إن شاء الله ما نخلص نقوم الليل إن شاء الله نقرأ مثلا نص الصفحة دي في الرقعة الأوانية ونص الصفحة في الرقعة التانية وكده فهمنا معناه إن شاء الله ربنا كرمنا إن إحنا نأخذ كل يوم تفسير بإذن الله. يا رب بس يعني إيه؟ ربنا يتمم الموضوع على خير وما نقطعش إن شاء الله. وابن هذا القبيل قوله في الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخ بثاني. أي بقول والغاض؟ شو نعرف إيه؟ يبقى مركز يعني. أيضا ما تقطعش الخشوع لما يكون مجنوع على خش حمام. أيضاً إذا وضع رسول صلى الله عليه وسلم في حديث بخاري عن أنس إذا رسول الله قال إذا وضع العشاء العشاء وقيمة الصلاة فبدأوا بالعشاء خلاص الأكل اتحط عشان تعرف تركز في الصلاة وإلى ربك فرغب أي إلى ربك وحده فرغب أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لاعبوا وأعرضوا عن ربي أنا عندي وقت فرغبا إيه إيه أضيفه في الهيافات فتكون من الخاسرين وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فأنصف في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك وسدل من قال بهذا القول على مشروع الدعاء والذكر عقل الصلوات المكتوبات ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا أتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته